فأين علماؤنا يرجون عنا هذا الخبس ويرحم الجماهير، ويبينون الكذب إن جمعية للربط بالحيوان لها سلمة وتستطيع أن تنفي كلامها ورأيها فأين هيئة كبير العلماء صرنا كالأيسان على نوائد الآيام ونحن في وضعنا هذا حقيقيون فعلا بالأبيات التي قالها. أحد شعرائب العنبر وافتتح بها أبو سلمان ديوان الحماسة وهذا الشاعر كان له إبن فسرق وتقرى عليها لفظ فاستنهض قومه ليرض عليه الإبن لكن قومه رعاة فترجع الرجل وقال لو كنت من قبيلة ماذن ترد علي إبن وقال لو كنت من مازل لم تستبق إبلي بل اللقيقة من دهل بن سيبان إذن لقام بنصر معشر خسل عند الحفيظة إن دولوسة لا قوم إذا اتسروا أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه جرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم فيما يلجبهم في النائبات على ما قال برهانه لا يتنون أخاهم حين يندبهم في على ما قال برهان لكن قومي وإنسان ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إثاءة أهل السوء إحسان كأن ربك لم يخلق لخشياته سواه من جميع الناس إنسان ورع في غير محله لو أنني كنت من هذه القبيبة القوية لن تقموا لي ولرد علي إلي صرنا كالأيسان على موائد الآن وكل يوم نطارع هذا إن العلماء هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة لو جاد أن يطعن الجهاز المناعي للأمة المسلمة لفتك بها أقل مرض إن مريض الإجل لو أصيب الإنسلوانزا يموت يموت بسبب ضعف أو نوت الجهاد المناعف فإذا جاد لنا أن نقبر ونسكت ونرى السهامة توجد إلى هذا الجهاد المناعف ونحن ننظر ونقف روكساً متفرّف فإن هذه الأمة ستضيع فإن هذه الأمة ستضيع لكننا المحنة مؤجلة عند الجماهير الغاطلة لا تحس بحجم المحنة إلا إذا فقدت العالم إذا فقدته أحسد المحنة لكن لا يسعون به وهو بينهم ولا يدفعون عنه وهو سر حياتهم ابن حزم أحد العلماء المشهورين وكان من أذكياء العالم واستطاع أن ينكر مذهبه وحده في الأندلس وكان عامة أهل الأندلس مالكي وابن حزم ظاهري المذهب فاستطاع رجل بمقرده أن يجعل الأندلس ظاهري فقامت عليه الحرب وترز وأفرقت كتبه فكان له أبيات يتوجع فيها أن الناس لا تقدره حق قدره وأنه لو طرت الأنجلس وخرج إلى المشرق لتوجع الناس وأحسوا بفقده فقال في أبيات طويلة قال منها أنا سمت في جو العلوم منيرة لكن عيني أن مطلعي الغرب ولو أنني من جانب الشرط صالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب ولي نحو أثنات العراق صبابة ولا غر أن يستوحى الكرف الصرب فإن الرحمن وحلي بينهم فحين يبجو التأسف والكرب هناك يبجو أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفده القرب لو أنني تحولت إلى المشرق حينئذ لتأتفوا وأحكوا بفقدي وعلموا أن فساد العلم وكساده آفته القرد حرق تحطيم الرموز أول من اجتدعهم في هذه الأمة هم الخوارث الذين كفروا الصحابة وضللوه. وقالوا إن الحكم إلا لله فقال علي بن أبي طالب كلمة حقٍ يراد بها باطل إن أولى الناس بإقامة حكم الله عز هم الذين ساهدوا القرآن ينزل هم الذين قاتلوا على تنزيله وتأويله هم الذين فارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيله هؤلاء هم أولى الناس بالحفاظ على القرآن وفهم القرآن إن الحكم إذن لله دعوة دعوة كاذبة ظاهرها حق وباطنها الضلال المبين لا يصلح الناس بلا رأي والجسد لا يحيى بلا رأي لا يحيى الجسد بلا رأي ولله در سيخ الإسلام بن سيميح رحمه الله قال ستون سنة من إمام جائر أفضل من سنة بلا إمام لو أن إماما ظالمة جائرا تاجرا حكم الناس ستين سنة كان أفضل من أن يظل الناس سنة الوحيدة بلا إمام لأن هذا الرجل وإن كان له فساد لكن في النهاية هو رأس واحد وسيمضي غيانه وبغيه على الناس وستستكين الجماهير الغفيرة ويختون بأسه وسطوته وسلطانه فلا يظلم بعضهم بعضا لأن لا يدخلوا تحت خانونه لكن إذا بقي الناس بلا رأس صار كل واحد رأس إلى هذا الحد يكون الرأس ضرورة وإذا طاب هذا الرأس طاب الجسد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُقبض عالما وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأثروا بغير علم فضلوا وأضلوا ظلوا وأضلوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا لابد من رأى رأس المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاختلاف في عصره قليلا جدا، وكان هذا الاختلاف ينتهي بمجرد العرض على النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما رواه الإمام مسلم وأحمد في مسنده قال قلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء ففرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أجلسكم قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا لو صلينا معك العشاء قال أصبتم أو قال أحسنتم ثم نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء ثم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعت وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون هي طبيعة الروح. أنا أمنة لأصحابي كل خلاف إليه يرد والكل يسلم إذا جاء الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يخالفونه في دقيق ولا جليل وكانوا يعظمون مخالفته في أجنى شيء ويقطعون أرحامهم في أجنى شيء إذا ثبتت المخالقة لأنه لا أعد منه لأننا نوالي ونعاذي على حبه واشتباعه مر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه بإذن أخٍ له يحدث معه نب الحصى فقال له يا ابن أخي لا تفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تسريد صيدا ولا تنسأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتفسر السن لما ترمي فاها أنت لا تكذ بها عدوا ولا تصيب صيدا لكن إذا وقعت في عين رجل فقأتها وإذا وقعت على سن رجل فتكرتها إذا ما هي الفايدة فرجع عبد الله رضي الله عنه فإذا الولد يحبث مرة أخرى قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقعد والله لا كلمتك أبدا وقفع بيوتنا ملآلة بالمخالفات بيوتنا أركان إسلام في بعض بيوتنا غير موجود الولد لا ينصلي ومع ذلك الأرض لا يمكن يأكل إلا ما يناد الولد والولد لا يصلي ولا يسألك لما لم تفلي ويآكله ويمتارب عاجل جدا ما في مشاكل وهذه الصلاة فلو كولف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيت أي هذا الأرض أبدا الصحابة لا نظير لهم في الاتفاع كما قال الساطبي رحمه الله كانوا إذا تلقونا, تلقونا الأوامر فارعوا إلى تنسيبها ولا يسأل أحدهم أهذا واجب أم مستحب إنما إذا سمع الأمر بادر إلى الامتثال لأنهم فقهوا القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فنفى ربنا تبارك وتعالى الإيمان عن الذي يبلغه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكمه ليس بمؤمن نفى الله عنه الإيمان ونزلت هذه الآية في واقعة عدفت بين اثنين من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام بين الزغير بن العوام ورجل من الأنصار وكان لهما أرض وكانت أرض الأنصاري وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصاري فأراد الزبير أن يسفي أرضه فقال له الأنصاري لا حتى أسفي أرضه قال له أرضك في السفن أقل قدر من الماء فاستوعبه الأرض لكن الأرض عاليه فأبى فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير بن العوام اسقي يا زبي ثم أرسل الماء إلى جاره هذا هو مقتبا العز أن يسل الرجل الأرض في العالم حتى يضمن وصول الماء إليها اسقي يا زبي ثم أرسل الماء إلى جاره فقال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك طبعا حكمت له لأنه ابن عمتك فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اسك يا زبير واحبث الماء لا ترسله إليك قال الزبير فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضي ويسلموا تسليما فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي في مدة وجوده عليه الصلاة والسلام لم يظهر البدع ولم يظهر الشفر فبمجرد أليات أتى أصحابه ما يعدون وارتد في العرض ودخل الصحابة بهذا الشيء الجد في قتال عنيف وقتل خلف من الصحابة في ارتتال مع مسلمة الكذاب ثم استثب الأمر ولا زال الصحابة يموتون والفتن تصل برأسها حتى قتل عمر رضي الله عنه وانكسر الباب الذي لم يغلق حتى الساعة وقتل عثمان وقتل علي بن أبي طالب ثلاثة من الراشدين يقتلون واجلهمت الخطوب والفتن وأقلت الفتن برؤوسها وظهرت فتعة القدر في آخر عهد الصحابة ولا زالت البدع تأتي كالسيل المنهل فأتى الأمة ما يعدون أتى الأمة ما يعدون بموت الصحابة رضي الله عنهم وكان البلاء على الرغم من عظمته كان خفيفا تعرفون لماذا لكثرة العلماء الذين ردوا على هؤلاء المبتدعة وكان لهم في نفوس العوام جلاله وكان لهم قد فإذا تكلم العالم الرباني استمعت له العوام وأعطت قلبها له لكن اكتدت علينا اللحنة لما جاءت جيوش المبتدعة ولم يكن عندنا فرسان يخاومون هؤلاء فعوضت علينا اللحنة من الجهتين كسرت البدع وكلة العلماء الرادين عليها لذلك موت العالم كله في جدار الإسلام وجود العالم ضرورة لو النطاعون انفث في بلد لا يوجد فيه طبيب لا أحس الناس بفقد الطبيب فنحن نهيب بالجماهير أن تستجعل الإسلام قضيب أن يجعل الإسلام وظيفا شيء ورثوه عن آبائهم يندغي أن يكون الإسلام قضية يطرح في البيوت وأن يناقش بين الرجل ومواده وأولاده مثلما يناقص رغيف الخبز. فإن دين الله أعز حرب الروس كل يوم تطع على الجرائح وقلت لكم أنهم قعلوا على الله عز وجل الشهر الماضي لما قالوا أن حدث الاستمتاء أعظم من ميلاد المسيح أي أن ما فعله البشر أعظم مما فعله الله عز وجل وصار ميلاد المسيح عند هؤلاء الزنادقة المرقى شيئا عادياً جداً فنقول لهم قد أخذتم خلية صنعها الله عز وجل فهل تقدرون على خلق الخلية؟ هل تقدرون على خلق الخلية؟ سلمنا أن فعلتم ذلك فمن أين أقصر الخلية الحية؟ ذلك الله الذي أنعمه منهمرة ذو نعمة باهرة وقدرة مفتدرة أيها الإخوة الكرام معرفة حياة الصحابة صارت ضرورة ومن نعمة الله سبارك وتعالى أن هذا جاء بجهاد الزفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وإذا أراد الله سيئاً هيئ أكبابه قيل لعائسة رضي الله عنها ألا تنظرين إلى الذين يتبون أبا بكر وعمر قالت وما يعجبكم من ذلك فَصَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ العمل فَأَحَبَّ أَنَّا يَقْطَعَ عَنْهُمُ الْأَزْلِ وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَلِكَ المواقف الجسام التي مرت على هولئي الصحابة تدُلُّكَ عَلَى مَدَى عَقْلِهِمْ وَحِلْمِهِمْ وَعِلْمِهِمْ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هل في هذه الأمة رجل يزن سعد بن معاذ وسعد ليس بأفضل الصحابة إنما هو من أفضلهم رجل يوم ما اهتز له عرض الرحمن فما قدر هذا الرجل عبد لله عز وجل يهتز العرض له يوم يموت وتعرف العرض السماوات والأرض بالنسبة للعرض كحلقة في خلال الرحمن على العرض استوى يوم يهتز هذا العرض لموت عرض عرض سبحان من لا يعلم أقدار فرصه إلا هو هذه الأمة ملآن بالعظماء ملآنة بالعظماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا بقايا من أهل الكتاب المسلمون منهم نجوا من هذا المقر أما الصحابة فتفردوا بالرضوان وكان لهم من المناقب ما لم يكن لصاحب نبي أبدا يوم هؤلاء يتكلمون عليه وينمزونهم الصحابة والجن الصحابة فتحوا الدنيا وصارت لهم دولة في عصر سنوات. انتم بتلغواكم بأنكم قرن من السماء، قرن من السماء. لم يستطيعوا يرجاع كلما تكروا الخلافة الضائعة وهم لا يزيلون شيئا الآن على الإخواص ما لهم شيئاً على الإصوار في ميزان الدنيا الرجل التابس إذا انتسب إلى أمة عظيمة نبل قدره نبل قدره والرأب إذا انتسب إلى أمة ضعيفة نزل معه معها أو الرجل أمريكي يجرح سهوا في أي شئ الزوية العالم فتهتز بالدني في بعض البلاد العربية عدا تتواقع وأنا هناك رجل يمني معه جنسي أمريكي وهذا الرجل اليمني كثر إسرق المروف وكان في دوريه فتتبعوه وقبضوا عليه فتكلمهم بالعربية وانت منين؟ ايه؟ انا من اليمن؟ قال له حضروا موتي؟ طيب هذا الرقم وبدأوا يعاملونه بقحه وشدة اول ما عاملوه بقحة قالوا بانجليزي عراطول تكلم انجليزي وخطط منهم الجواز واخردوهم من الجواز الامليزي وتكلم انجليزي عراطول يابل اتكلم عربي خلاص كان تصر واستدعى الكفير من خلفون السيارة وجاء الكفير واعتاد القائد الدولي معينه غلطاء مخصر يندغي ان يعاقب وهم يعرفون انه عارب يمني لكن اخي الجنسيال امريكي خلاص صار صاحب منع وصاحب علم والمسلمون بالمئات موثون في كل بلاد العارب حتى احط خلطة عبتت البصر انتزعوا منهم المسجد وحولوا لمعبر ولا صريح لا يزلون سيئاً على وجه الأرض لذلك العظيم فيهم يتمنى أن الأمريكي حصيد على كثير ويذهب الرجل العالم في أي فرع من العلوم الدنيوي إلى بلاد السر يتمنى أن يصادقه أمريكي أو إنجليزيا أو فرنسيا أو يابانا ويبتكر أن أنا صديقي بولاك برغم أنه قد يكون أعلم أعلم من هؤلاء لكنه كذب ينتمي إلى أمة ضعيفة لا يستفر بها لكن انظر إلى التاريخ البعيد إلى أيام المعتصم وقع المشهور لديكم جميعاً رجل يهودي يبكف عن ثورة امرأة مسلمة تقول ومعطصمة رجل لا يربطه بالمرأة نسب ولا يعرفها ولا تعرفه تأخذه النقوة التي استمثها من دينه ومن العز الذي كان المسلمون عزون فيه فيقول لهم اللغنى المعتصم. ويصل إليه يحمله ليلا يحطه نهار ويتفن على المقصم وهو يريد أن يشرب الماء فيقول له المقصم والماء في يده ما حاجته يقول كذا وكذا فيضع المقصم كل الماء على المنظرة ولا يشربه ويقول للساعي احتفظ بهذا الماء حتى أجيء كأنه ذاهب إلى الساعي وجرد الجيش العرمر وفتح البلد. وغداها وأوسعهم قدًا وتشريدًا لامرأةٍ مسلمة رجل مجهود لا نعرف اسمه ولا نسبه ولا نعرف المرأة التي قالت ومعصص ما لكن لهم كانوا ينفسبون إلى أمةٍ قوية إلى أمةٍ عزيزة لذلك عز جانبها فعز أقراضها ما هذا العقوب ما هذا العقوب لدين الصحابة وكيف لا يكون للجماهير رادفان بأن تكتب وتستنكر لما رغيف الخبز سنة سبع وسبعين ارتفع من من نصف قرش إلى قرش وكل السكر من ست عشر قرش إلى ألفين قرش استعرت القاهرة استعرت وحرقوا المرافق العامة التي ينتفعون بها عرقوها وفعلوا كل شيء لرغيف الخبز نحن نقول لكم ينبغي أن يكون هناك رد فعل عاد اكتبوا اكتبوا واستنكروا هذا أقل ما الصحابة في أعناقنا ما وصلنا هذا الدين إلا على دمائهم وأسلائهم ضحفوا بكل غال ونفيس حتى وصل الدين إلينا ينبغي أن يكون في كل بيت ولد لله عز وجل لو أن كل بيت نذر ولدا واحدا لنا نبارة وتعالى وعلمه أبوه نذره للعلوم الشرعيه لو أن كل بيت أخرج لنا رجلا واحدا لتغير وجه الأرض ربوا أولادكم لهم كما ربص الله تبارك وتعالى موسى لفرعون وكان الله عز وجل قادرا على أن يأخذ فرعون لكن علمنا علمنا صبر عليه وذا قبلوا إسرائيل العذاب الأليم حتى تبِر موسى عليه السلام ثم أغرَق الله عز وجل ترعون أيها الإقوة الكرام جلس عون بن عبد الله بن عثبة مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقص عليه حكاية قال بنى ملك مدينة وصنع صعاما ودع الناس إليه ثم بث في الناس عيونه وأوقفهم على الأبواب فكل رجل صعب ونظر إلى المدينة سألوه وهو خارج هل رأيت عيبا؟ فيقولون لا حتى جاء في أخريات الناس قوم أصحاب أكسية أي قوم من الجهاد، ومعنى أكسية يعني مرطع فطعموا فلما خرجوا سألوهم هل وجدتم عيباً؟ قالوا وجدنا عيبين فأخذوهم إلى الملك فقال لهم الملك هل وجدت في مدينتي عيباً؟ قالوا وجدنا عيبين أما العيب الأول فإنها تقرب والعيب الثاني أن بانيها يموت فقال لهم الملك وهل هناك دار لا تقرب ولا يموت بانيها؟ قالوا نعم الجنة فقال خذوني معكم وانخلع من ملكه وساء معهم فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك ارتعبت أرساله ووقع الكلام منه موسعا عظيما وهم أن يأتي نفسه من الخلافة فعلم ابن عبده مسلمة أنه يريد أن يترك الخلافة فجاء فناسده الله قال لو تركت الخلافة نقتفلوا عليها ونوضع شر في الأمة قال ماذا يسعى هم ما لا أصيط فجعل مسلمة يراجعه حتى حكم الجنة التي ينبغي أن يعمل لها العاملون ضحفة سبيل الله إنها أنفات إنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا اسمك غدا الفقير المرحوم هكذا يجري على لسان الناس صرت ذكرا إنك لا تدري مسمك غدا هذه الجنة أيها الكرام ينبغي أن تعمل لها فإن العبد لا يتحمل لفحة من عذاب الله ماذا تقولون لربكم إن قال لكم استعمنتكم على ديني. فماذا فعلتم؟ شيدتم مجدكم وبنيتم لأنفسكم وأستلتم أحسابكم فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، وأقرب مني عبادي الجنة لا عفل لها فلأي شيء تعمل أيها الكريم إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ليخرج الناس إلى الظلمات من الظلمات إلى النور وقد أعطاك المصباح كن وفيا إن الوفاء لا يشترا ولا يعلّم الوفاء الصحابة ضرورة وحبهم ثريضة حب الصحابة فريضة حب الصحابة فريضة فرض عين على الإنسان أن يحب هؤلاء الصحابة وأن ينقل هذا الحب إلى أبنائه هذا واجبنا إن الله تبارك وتعالى اكتح شورة البخرة بذكر فرق بذكر أصناف الناس فأصلب في ذكر المنافقين وفضحهم في غير ما سورة من القرآن فضحهم في سورة النساء و سورة التوبة وفضحهم في سورة محمد وأنزل سورة بسمهم طبيعة المناسب يثير الشبهات وقد أخذوا هذا من أعداء الإسلام كاليهود وغيرهم. ياتي المشركون فينشرون الشبه، إنما البيع مثل الربا. إيه الفرق بعض المسلمين الآن يقول هذا المقال يقول ما الفرض بين رجل معه مئة جنيه فاقترضها رجل بمئة وعشرة تقولون هذا ربا طيب الرجل اشترى بالمئة جنيه تفجيلا مثلا وباع التفجيل بمئة وعشرة ما الفرض حصل العشرة على الحالين إنما البيع مثل الربا جبر حرم الله عز وجل الموقود والمتردي والنطيح الموقود المضروع على رأسها وماذا يحرمها؟ النطيح المنصوح يحرمه, يحرمه المتردي من على قمة جبل يحرمها. ماذا؟ فلما ذبح المسلمون قالوا لهم ما الفرق؟ تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله أنت تبعتم قتلتم والله قتل تقولون ميتا فما قتل الله أولى أريدك فقال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوك ولين أطعتموهم إنكم لمسركون في بني النظير لما دخل الرسول عليه الصلاة على اليهود وحرق الناس وإن تعلم قدر النقل عند العرض وإن النقل لا تثمر إلا بعد سنين عدد فقد نقل يعتبر كفقد الإنشاء فحرق النبي صلى الله عليه وسلم النقل المثمر فطير اليهود الشبهة تقول أن أنكم تثنحون في الأرض ألم ينبذ الله عز وجل وقال والله لا يحب الفساد وهل حرق النخل المسلم من الصليحة من الفساد وقعت الشبهة في نفوس المسلمين فأنزل الله عز وجل ما قفعتم من لينة أو ترثتموها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخشي الفاتحين قالت فبإذن الله حرقناها فبإذن الله يا أيضا ما خرجنا عن إذنه ولا خالفنا أمره في الفعل والذي وليخذي الفاسسين فيرد السبهة إليه لكن من الذي يقوم بذلك من الذي يبتد ظلمة الشبهات والريبة هم العلماء فلما يؤكد على عرض العلماء ويقاد علماء سام الجن بهذا العلوان الفج والجماهير لا تتكلم وتسر الكتاب وتنفيذ الصبع الأولى ويجهد لصبع ثانية وبعد كده حيظهر بقى سخائل أكثر من ذلك واتسعى الخرق على الراقل لذلك يا إخوانا هذا إنذار هذا إنذار نحن نعلم يقينا أن النصر لنا لا نمتري في ذلك خرقة عين ولا نتوقف لكن هذا جرب إنذار لما تعبون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرتنا إلى ربكم ينذر أن نكون أوفياء لديننا وحبينا لنبينا عليه الصلاة والسلام إن الحسن البصري رحمه الله لما روى الحديث الذي فيه أن الجزع حنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نعفر المسلمين خسابة فحِنُّوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى بالحنين إليه أنتم أولى بالحنين إليه من الخشب. لأنه نزل إليه نزل أرسله الله إليكم واحتفى بكم وأنزل إليكم كتاباً فيه ذكركم وفضلتم على العالمين فالكنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنكم إنت والليكم استبدل الله عز وجل قوما غيركم ثم لا يقول أمثالكم في الجحود والنكران وترك الأمانة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما غفن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آسِ بكوثنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها جزى الله خيراً قضيلة الشيخ أبي إحاق الحويني على هذه الخطبة والآن مع كلمة ألقاها قضيلة عقب الصلاة استكمالاً لموضوع الخطبة مذهب أهل السنة كما ذكرت في نهاية الخطبة ومنهجهم إلى الإيمان بالله ورسوله إلى دين الإسلام كله هو اتباع الثلاث الصالح والثلاث الصالح هم الصحابة وتابعوهم بإشتاد هذا الخير ذكره الله تبارك وتعالى للأتباع بدونه لا يكون متبعا ولذلك أفتل إمام مالك بأن من ثبت صحابة فليس له في الخيء شيء لماذا يأخذ من خيئهم؟ إنما أخذ هذه الفتوى من هذا الخيء بإحكام والذي ثبت لم يتبع بإحكام فالاستباع يشترط أن يكون بالإحسان وإلا فليس هو من أتباعه روى ابن مردويف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بلغه أن رجلا سب عثمان رضي الله عنه. فقرأ عليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من بيالهم وأموالهم يلتغون فضلاً من الله ورضوانه قال له أنت منهم قال له لا فقرأ عليه والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه قال له أنت منهم قال له لا فقرأ قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان قال أنت منهم قال أرجو قال هيها هيها يقولون اللهم لعنهم اللهم ادخلهم النار اللهم اخذلهم ولا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان فالذي لا يتبعهم بإحسان ويترقى عنهم ويستغفر لهم فليس من أتباعهم لا تشملهم هذه الآيات حتى يحققوا هذا القيب فإذا حققوا هذا القيب فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ودخلوا في جملة المرضي عنه أول بدعة في الإسلام قامت على تحصين الرؤوس. ولا يزال هذا النعوة حتى بين شباب الصحر جريمة تحصين الرأس من أعظم الجرائم إذا تكلمت عن الأئمة المشهود لهم بالعدالة والصدق والعلم كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح والشيخ السويدري وهؤلاء العلماء ومن جرى مجراهم من أهل العلم إذا جاز للواحد أن يطعن على واحد من هؤلاء فليس شعري من يبقى لنا أمة بلا رؤوس إحنا بنعاني من سلة الرؤوس الصالحة المحتلة أندر من الكبريت الأحمر والله لو يشترى العلم والفضل بالمال لبعنا كل كل غالب ونفيس لترأي هذا الرأس لأنه سرق لنا يزيننا ما نجم هؤلاء المفتدع ولا ظهروا إلا بغياب الرؤوس الذين يخذون وأنا قلت لكم كثيرا ولكني بكل أسف لم أدف فضى هذه الدعوة عندما كنت أؤمن فيهم قلت كثيرا ولا أزال أقول أيها المستمع الكريم تتنة هذه المادة على الشريط التالي